الفقير غير راض عن واقع يا أخي إ ذ ا طيب من من الناس راضي تعالوا نتكلم عن الرضا كيف يمكن أن يصل إليه الإنسان جنة الرضا كيف نستطيع أن ندخل إليها كيف أؤمن أن ما أصابني لم يكن ليخطئني وأن ما أخطأني لم يكن ليصيبني ندخل إلى هذه الجنة حتى ترتاح نفوسنا فعلا ونسعر بسعادة ولذة الدنيا لا نزال في برنامجنا م س ا ف ر و ن ندخل هذه الجنة في أثناء طريق س ف ر ن ا فمرحبا بكم أيها الأحبة الكرام السلام عليكم يا شباب السلام و ر ح م و ر ك ا ه كيف حالكم الله يحسين وبركاته خير وحياك الله يا فيصل أنت جديد علينا أ ي ش ك ا جديد الله يحب الله يحبينك إن شاء الله طبعا يا شباب مثل ما قلت قبل شوي في المقدمة أكثر الناس غير راضي عن و ا ق ع تأتي لشخص مثلا مغمور ما أحد يعرفه تجده يقول يا أخي يا ل ي ت ن ي يا أخي مشهور حتى الناس يحبوني ويعرفوني و... تأتي فهو غير راضي تأتي ا ل ى ن س ا ن مشهور فيقول لك والله يا أخي ذ بحت له الشهرة ما يقدر الواحد يروح يمين ويصار ا ل ا الناس يضايق م ا هو غ ر ا ض ي عن و ا ق ع تأتي إلى الغني يقول والله يا أخي أنا أيضا عندي مشاكل مع ا ل م و ظ ف ي ن تصدق فلان تسلف مني فلوس ولا رجعها وفلان البضاعة الفلانية باعها علينا بضعف القيمة وأنا لو أخذتها من البلد الفلاني كانت تطلع أقل يا أخي هالناس حر... غير راضي عن واقعها تاتي عند الفقير غير راضي عن و ا ق ع ت أ ت ي عند الطالب غير راضي عن و ا ق ع تاتي عند المدرس غير راضي عن و ا ق ع موظف اي موظف غير راضي عند اللي متزوج يبدا يقول لك يا اخي مشاكل وزوجتي وعيالي تاتي عند الاعزب يا اخي مشاكل واحد ما يدري كيف ي ت ع م ل كل ت د م ر من واقع الذي هو ف ي لكن من من الناس يستطيع فعلا ن يصل الى الرضا ق و ل ب ق ي م ر ح م الله يقول الرضا بالله الاعظم هو م ص ر ا ح ا ل ع ب د ي ن وجنه الدنيا لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي بعض أصحابه ا ن يقول إذا أصبح وإذا أمس رضيت بالله ربا بالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا إيش معنى الرضا؟ ء الرضا ء أن أرضى بما قسم الله تعالى لي أن أرضى بما يقضي الله تعالى لي الله تعالى قضى أن ما عندي إلا ولد واحد أقول اللهم لك ا ل ح م غير ما عنده ولا ولد ق د ر الله تعالى لي أني ما يأتيني أولاد مثل أصبح عقيما حاولت ع ا ج ما في نتيجة أرضى بما قسم الله تعالى لي غير أصلا معاق ليس فقط ما عنده أولاد لمقطع يده ورجله ولا يستطيع أيضا أن يتزوج ولا أن يبيت مع امرأة فرضى الإنسان بقضاء الله تعالى وقدره مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام و ر ض ى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس أرضى بما قسم الله لك من أموال من أولاد من وظيفة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 فلما رأوا الخضر الرجل الصالح أركبوه ببلاش يقطعون به إلى الجهة الأخرى فلما ركب الخضر وانشغل هؤلاء هذا يرمي الشبكة وهذا يرمي السنارة وهذا يجمع السمك وهذا ينظف جاء الخضر إلى لوح من الواح السفينة وأدخل تحته حديده ونزعه وابتعت ثم جعل الماء يتدفق عليهم فالتفت إليه موسى قال أخرقتها لتغرق أهلها أ ن ه ذ هذا ه جزائهم المساكين ركبونا ببلاش و يعني واحترمونا وجزائهم نخرب سفينتهم أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا ا م ر ا قال ألم أ ق ل إنك لن تستطيع معي ص ب ر ا أصبر أنت ما تدري ليش فسكت موسى في الأخير بيّن الخضر لموسى السبب قال وأما ل س ف ي ن ة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة يعني قصد أن فيه ملك هم مجموعة قراصنة عليهم ملك إذا مرت بهم سفينة صالحة ما فيها خراب ما فيها شيء من ألواح مكسور يلقون الأصحاب سفينة في البحر ويأخذون سفينتهم قراصنة فأنا أردت أن هؤلاء لما يأتون ليسرقوا لي هذه السفينة ينهبوها من أصحابها في إلا فيها عيب فإذا وجدوا العيب قالوا لا هذه مكسرة ومرقعة ومسامير صح. مدريش خلوها تروح فأنا في الحقيقة بهذا الفعل أحدث مفسدة صغيرة حتى ما تقع مفسدة كبيرة وهي أن ت ذ ب عليهم سفينتهم صح. فانظر الآن هذا الفعل في ظاهرة غير مرضي لموسى صح؟, صح؟ لما تخرق السفينة غير مرضي لكن لو أن الخضر من البداية قال يا موسى شوف أنا بخرقها ل ا ن ف ي كذا وكذا لا رضي لكنه أجله بعد ذلك نحن أحيانا يقع شيء من ذلك في أقدار الله تعالى أحيانا أنت تريد أنك تتوظف في الوظيفة الفنانية وتتعب ولا ترضى نفسك إلا إذا توظفت فيها وربما كانت وظيفتك فيها شرا لك ربما إن فيك مواحد متعاطي مخدرات فيها الدائرة أو المؤسسة أو الشركة أو الإدارة التي تتعين فيها فربما تعرفت عليهم وفسد أمرك معهم وينتهي بك الحال بعد سنة سنتين و ا ن ت متعاطي مخدرات في السجن لكن الله تعالى يبعدك عنها لأن الله تعالى يعلم أنه شر لك فأرضى بما قسم الله لك تكون ا غ ن ى الناس عبد العزيز طيب في بعض الأحيان الشخص يكون قانون أنه يقنع بما قسم الله له سواء من وظيفة أو من ولد أو من مال لكن الناس اللي حوله ممكن يؤثرون عليه يقولون ليش مثلا ما تغير وظيفتك ا ن ت عاجبك الحالة اللي أنت فيها أنت ليش ما تروح تسعى طيب أنا قنوع والناس يجوني يؤثرون علي أكيد ب غ ي ر قناعاتي فإيش نصيحتك للناس اللي يتعرضون لنفس المواقف هذه شوف طبعا الواحد عبد العزيز هناك فرق بين الرضا بما قسم الله لك وبين ا ن ك تسعى وتبحث عن الأحسن دائما أنا لست ضد أن الواحد يبحث عن ا ل ا ح س ن لا أنا الآن مثلا أنا أدرس في الجامعة لو ج ا ء و قالوا لي في وظيفة مثلا في المكان الفلاني يعطونك ضعف الراتب وربما ما د ا و م في الأسبوع ليوم واحد انتقل ا ل ي ن ا لن أقول في نفسي والله يا أخي أنا أدرس في الجامعة وراتبي حلو وجدولي يعني سهل وليش أنتقل سأرضى بما قسم الله لي لا مدام في عرض ا ح س ن سأذهب إليه يا أخي مدام في عرض أحسن أذهب إليك لكن نحن نتكلم عن الأشياء المسدودة في وجه الإنسان واحد فرضا خلاص قدر الله عليك ا ن ك تصير معوق انتهينا قدر الله عليك أنك عقيم ما يأتيك عيال ارضى بما قسم الله لك قدر الله عليك أنك ولدت أعمى حاول تتعالج ت ع ا ل ج ما في فائدة خلاص قدر الله عليك أنك أصابك حادث و ق ط ع و رجلك انتهينا نرجعك بطنمك ونخلق لخرج الثانية صح. ارضى بما قسم الله لك لكن ما يعني ا ن الإنسان يقول والله هذه و ظ ي ف ت ي مثلا بألف ريال خلاص أنا قنوع ا سأبقى فيها لا نقول لا إذا غ م ر ت في شرف م ر و م فلا ت ق ر ع بما دون النجوم إلا ابحث واشتغل العصر وادرس و خ ذ دورات تدريبية وادرس تخصصات ا خ ر ى حتى تكون ا ح س ن يعني بعض الناس ممكن يقرأوا في شر يقول الله هذا ربي كاتب لي ي أو هذا قسمة الله قدر م. يعني فوبعض الناس من يسالك اني ط ي ح ك و يوقع لك بموضوع معين اقول له ق ا ل لو ق د ر طيب انت متسبب لي في م و و ع هذا نفس الموضوع هذا هل هذا سمى قضاء الله ق د ر ه ولا هو ش هو ك ل قضاء اكيد ك ا ذ ب هو كله قضاء وقدر لكن يعني رضا ا ل إ ن س ا ن بالشيء السيء بناء على قضاء وقدر هذا تستطيع أ ن ك ن أن ت ص ن ع شيء مثل ما قال ووهب ب ا ل م ن ب ه و غ ي ر ه يقول غالبت وأقدار الحق بالحق حتى وجدت الحق إيش المعنى؟ المعنى يتضح بمثال لو يكون عندك الآن واحد من عيالك سيء ومتعاطي مخدرات وله رفقة سيئة وحاولت أنت مليون مرة تصلح ولا صلح ا طيب الحل للتعامل مع هذه المشكلة هل تقول والله هذا قضاء قدر ولد فلان حافظ القرآن؟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 قدر الله تعالى عليه ونشأ يتيما ارضى بما نقدر نحيلك ا ب و ك من موته واحد زي ما ذكرنا عقيم واحد أصيب بتليف كبد ولا أصيب بغسيل ك بفشل ي ب كلوي وكل مرة يغسل ارضى بما قسم الله و ك إن قدرت تغسل تغير ل كب... أن ت ج د متبرعا بكليه نعم لكن مدى ا ما وجدت ارضى بما قسم الله و ك هذا الذي نعني حتى مثل ما قال الله تعالى لما ذكر الله عز وجل صلح الحديبية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 لو أن الله تعالى ا و ح ى ل ى نبيا قال قل لهم يا محمد إنهم بعد سنتين سيفتحون مكة كان سكتوا لكن الله تعالى ما يكشف الغيب يقول لك ارضى بقضائي وقدري وأسعى للإصلاح قدر استطاعتك لكن سيأتيك ما يصرك هاي فيصل أنت ذكرت الشيخ قبل شوي الواحد أنه يرضى إذا كان مثلا عندها عاقة وعنده أي مم. مشكلة ولابد أنه يرضى عسان تمشي الحياة مم. وما ي ض ل عاجز وواقف يعني ينتظر عم. لحد يجيسعفها وحد ينقذها عم. من وضع اللي ي في. و فلا بد ا ن ه ا ع ز ي ما تصبرت أ ن ا ما في تصرف آخر صح. فعلا نحيانا ما في اختيار آخر تمضطر ا ن ك تختار هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول عجبا لأمر المؤمن ا ن أمره كله له خير إن أصابته س ر ا شكر شك. فكان خيرا له وإن أصابته ض ر ا صبر فكان خيرا له ثم قال وليس ذلك لأحد إلا المؤمن لكن حتى لو أصابتني الضراء أنا مأمور بشيئين يعني أصابني مرض مثلا ا و أخذ مالي هذه ضراء لا. أنا مأمور بشيء أول شيء أصبر عند المصيبة ولا أجزع ما أبدأ أصرخ ا وأشق ثيابي والأمر الثاني أن أجتهد لرفع المصيبة عني <تصفيق> طيب ما, ما أسكت يعني واحد فرضا أصابته ضراء أصيب بفشل كلوي ا و ل شيء أصبر والأمر الثاني أن أسعى لرفع المصيبة عني أبحث عن متبرع أبحث عن علاج هذا هو المقصود بها بس أ الواحد يعني إذا أصابته ضراء يعني غريزة في الإنسان يحز. مر صح لكن كلما صار الإنسان مؤمنا صبر على هذا القضاء والقدر وهذا اللي احنا نريد أن نقرره يعني الناس في التعامل مع المصائب أنواع فيه ناس إذا نزلت به ا ل م ص ي ب ه وجدت من م الصراخ والجزع والتذمر وليش يا ربي كذا ليش يا ربي كذا لا تعترض على قضاء الله وقدر ربما أن الله تعالي يريد وركه من الخير ما لا تعرفه أنت لنفسك مثل ما قال الله تعالى فعلم ما لم تعلمه فجعل من دون ذلك فتحا قريبا والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا فيها حديث كثيرا مثل مثلا مثل لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام التعامل مع المنافقين كيف كان يتعامل مع المنافقين لا لا يقول الله تعالى عن المنافقين لما وصفهم في طريقة تعاملهم مع القدر يقول الله جل وعلا إنت ومنهم من يلمزك في, في, في الصدقات فإن أعطوا منها رضو وإن لم يعطوا منها إ ذ ه م يسخطوهم في ا ل آ ي ت الأخرى يقول ا ن تمسسكم حسنة ت س و ه م وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها هذا التعامل المنافق تعامله مع ا ق د ا ر الله سبحانه وتعالى يحذر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين منه ويقول إذا أصابتك السراء أشكر إذا أصابتك الضراء أصبر حتى يتعامل الإنسان مع كل مصيبة بنوع من عدم لوم النفس عدم جلد الذات من ألطف القصص التي ذكرها في ذلك يذكرون أن أحد الملوك قالوا كان هذا الملك عنده وزير وكان هذا الوزير عنده رضا عجيب بالقضاء والقدر فكلما أصاب شيء يعني مثلا الملك تأخر الكاتب فلان ما جاء بالرسائل فيقول لا ترفع ضغطك لعله خير يمكن تأخره يا رجال خيرة يمكن خيرة يوم من الأيام يدخل الملك إلى مكان فيجد المكان كذا فيقول لعله خير, لعل خير أنت تدري يمكن الله مقدر لك خير ف م ر من المرات الملك كان يصلح سيفا فانطلق السيف وقطع أصبعه فقال أصبعين قطع قال لعله خير قال أصبعين قطعوا خير, خير. <تصفيق> <شو الخير> في <تصفيق> في أصبع؟ قال لي خير قال سجنو فلما ساقوه إلى السجن قال لعله خير يمكن الله أراد بخير ب ه ا ل س ج ن فخرج الملك ي ق و ل و للصيد فضاع عن جنده ف يعني بالفرس يلحق له غزال وضاع عن الجند يقولون فأوقفه قوم يعبدون صنما فقالوا أ ن ما يمر بهذا الصنم أحد إلا لازم يقرب قربان ا ن ت معك قربان قالوا والله ما معي قربان ق ا ل ا إذن ن ق ر بك أنت للصنم بكبرك. قال يا جماعة أنا ملك قالوا ما علينا ملك ولا أنت الملك أنت مذبوح مذبوح فلما أضجعوه للذبح أراد أنه يقاوم فلاحظوا أصبح مقطوعا قالوا أنت معيب ا ن ت غير كامل ما تصلح قربان, ما تصلح قربان. ملك <تصفيق> كش ملك يعني كش ملك يعني أنت نذبحك ل ل ص ل م وأنت أصبحك مقطوع قم بس قم خلاص و أ ط ل ق ه فعلم أنه خير قال والله لو أصبعي هذا وهو مقطوع كان ميت ضه رأسه كله ثم ذهب ودعا بالوزير فأخرج فقال ا ل و ز ي ر هالكلام قال أنا ك ت ا ن ق ت ل وصار خير يا أخي الحمد لله زين نصبعي مقطوع أنقذني <تصفيق> الله بهذا الأصبع سبحان ثم قال الملك للوزير قال يا أيها الوزير يعني ا ن ا علمت الخير في قطع أصبعي أن جاني الله من الموت أنت لما ساقوك للسجن قلت لعله خير إيش الخير اللي في السجن رحت معك <تصفيق> أيوة. لأني لو كنت معك كان, كان برحوني مكانك لنصبع مومك طوال سبحان الله ترى الإنسان إذا نظر إلى القدر الخير دائما وصار لا يلوم نفسه كثيرا ل ا ن احنا مشكلتنا أحيانا يبدأ الواحد يجلد نفسه على ا <تصفيق> ن أ م و ن ك ث ي ر أنا أذكر أحد, أحد الناس رجل عمره كان في الستين تقريبا وخطبا امرأة الثلاثين خطبها كزوجة ثانية فوافقت وفرح فرحا شديدا وانبسط وعطاهم المهار وبدأ يجهز للزواج فالفتاة بعد تقريبا اسبوعين ثلاثة تراجعت عن رأيها وقالت لا والله أنا خلاص ما أ ر ي د ا تزوجه ولا فحزن الرجل وكان يظن ا ن سعادته وأنسة في بقية حياته بهذا الزواج و ا ل ن ب ن ب س ط وأفراحه لكن البنت خلاص ما, ما تريدها أبدا ف لما يعني دخلتنا حقيقة في الموضوع بنفسي وحاولنا أن نقنع الفتاة ونكلم والدها لكن الفتاة أصرت ما أريدها أبدا فالرجل خاص ماذا ف ع ل فأعادوا إليه بعض يعني ما له ما تيسر من المال وطلقها وكنت أ ق و لنا أقول لترى لعله خير فلان قال أي خير بنت حلوة يا شيخ و بكر و أنا <تصفيق> رجال كبير في السن و كذا فكنت أقول لعله خير ما يمكن الله تعالى صرفها عنك لخير ن ر ي د ه بك سبحان الله مضى أشهر فخطبها رجل آخر و يعني وافقوا عليه و عقد له ثم بعد يعني فترة بسيطة تزوجها كاد ق ل ب الأول أن ينفطر من شدة شوقه إليها ورغبة فيها لكن خلاص راحت عليك <تصفيق> بعدها يا جماعة بأسبوعين ثلاثة أصيبت الفتاة بسرطان في الثدي <تصفيق> سبحان الله وتقريبا شهر أو شهر ونصف وقطع الثدي ثم أصيبت بسرطان في الثدي الآخر يا <تصفيق> <تصفيق> والله وأنا أعرف قصتها يعني وقفت عليها بنفسي ثم بعدها بفترة بسيطة قطع الثدي الآخر وضع لها أشياء تجميلية ثم بعدها بفترة يسيرة أصيبت بنزيف في الدماغ <تصفيق> ثم ب ا ل ع م ا ثم توفيت <تصفيق> لم يستمتع بها زوجها أظن يمكن ولا ل ي ل ه ا و ليلتين لأن الفتاة منذ أن تزوجت وهي مشاكل في مشاكل واستمر يعني هو تسعة أشهر تقريبا يعني فترة ما بين زواجها رحمها الله إلى إلىى وفاتها الله يغفر له كله والرجل ما بين مستشفيات ودفع فلوس ويراجع في الجهات الرسمية وغيره فكنت أقول في نفسي سبحان الله يعني ذاك الأول لما كنا نقول له لعله خير فعلا صار خيرا له وإن كان إن شاء الله الثاني أجر على بذله وعلى عمله معه لكن لعله خير ذلك صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من عبادي يقول الله تعالى إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد صحيح. صحيح. صحيح. ومن عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لفسد فعلا بعض الناس صحيح. فقير وماشي أموره ويصلي في المسجد ومعتني بزوجته وبعياله وإذا ج ا العطلة يأخذ عياله ويوديهم م ش ي ه م في الشرقية ولا أماكن قريبة كذا ويسكنون في مكان متواضع ويحب زوجته وتحبه ودائما الجوال ما في رصيد ووضعه ماشي ولا يكلم, يكلم وليغازل ولا يفكر أنه يذهب الأماكن مدري إيش لكن سبحان الله ثم فجأة يأتيه ا ر ث ولا يبيع بيعك كذا مدري كيف ويأتيه مال من غيري يعني حساب ثم يبدأ يفسد ويبدأ ينشغل زوجته وعيالته ثم ك و ن علاقات مع نساء ثم, ثم أب... بعد ذلك سيك. ما تدري إلا بدلا ما كان يسافر في الداخل بدأ الرجل يخرج إلى أماكن فيها بارات وفيها مراقص فتجد ي ه ا ف زوجته تقول يا ل ي ت ه بقي على فقره وحاجته يا ا زين لما كنا في ا ل ش ق ه الضيقة مع عيالك و... وناكلنا حب... حبتي الرز ودجاك وماشي حياتنا لكن ا ل ا ن لما صار البيت الكبير و... وكذا ت ب د أ تتمنى ما كانت عليه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من لا يصلحه إلا الفقر خلك على حالك المتواضع ل ا ن ك أنت لو أن زادت فلوسك لن تقول في نفسك س ا ب ن ي بها مسجدا ا و ه ب ا ح س ن ا ل ى أخواتي والله بأشتري لأمي كذا لا لا ستذهب وتفسد يقول ومن عبادي من لا يصلحه إلا ا ل غ ن ا هذا لازم يبقى غني لو أفقرت فسد لو نقص ماله سيذهب يتاجر في المخدرات يذهب يحتال على الناس يذهب يسرق أموالهم يذهب ربما يشرب خمر يبغى فالله تعالى يغنيه لأن أنت نفسيتك تعاملك مع المال تعامل صح وهذا يدلك على أن ر ض ا الناس فعلا فيه رضاهم بما, بما قسم الله تعالى لهم يعني أنه هو العبادة التي يتعبد الله تعالى بها ا خ ي ر ا هنا سؤال يعني كيف يستطيع الإنسان أن يصل إلى الرضا, الذي يعني الرضا المقصود ا ل ر ض الذي وصل له النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصل إليه ا و ل ذلك أن يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس لما قال يا أولام إني أعلمك كلمات أحفظ الله يحفظك احفظ ا ل ل تجد سجاهك ثم قال له واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم, لم يكن ليصيبك لي وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم, لم ينفعوك بشيء قد كتبه الله ل ك ولو اجتمعوا لي يضروك بشيء لم يضروك بشيء قد كتبه الله عليك رفعت ا ل ا ق ل ا م وجفت الصحف ا و ل شيء تعلم ا ن هذا مقدر واحد مات والده كيف أرضى بالقضاء والقدر أعلم أن الله تعالى قدر عليه هذا قبل أن ي خ ر ق السموات والأرض بخمسين ف سنة وبالتالي ا ن ا رضيت ولا ما رضيت هذا مقدر مكتوب انتهينا واحد مثلا احترقت سيارته خلاص احترقت س ي ا ر ة ن ا ح ر ا ر ه ولا نسيت فيها شيء ولا جاء واحد رمع التماس. عليها ز ي ج ا ر ه ولا التماس و احترقت خلاص انتهينا ارضى بما قسم الله شيء ما تقدر تعالجه ليس مثل واحد فرضا يعني دخل في وظيفة معينة ثم صارت غير مناسبة ل ه فنقول ارضى بما قسم الله ل ك واجلس فيها ل و ظ ي ف ة لا، ابحث عن وظيفة أخرى لكن ا ن ا أتكلم على أشياء ا ل ا ق د ا ر التي لا يستطيع الإنسان أن يدفع عن نفسها يا ن ص ن الشيخ ب س ر ح ي ن الوظائف والوظائف يكون ف ي منافسة أو أكثر من منافس مم. فيدخل أحد يعني مو بأنه راضي بقضاء لها قدرة أو كان ل ه خيال ي ا ق ذ ه ا ي ج ي يقول معك واسطة، ما ت ح ص عليها يجي ت ظ ف فيها قضاء ل ه ق د ر يعني ربي ك ت ب لك لك ت ض ف تقول لا ل و ا س ط ة <تصفيق> يعني ص ا ر و ا بدلوا قضاء الله ق د ر و بال ا ح س ن صار اعتمادهم على على أسباب البشر وعمل البشر أكثر من اعتمادهم على توفيق الله سبحانه وتعالى وهذه نقطة مهمة أيضا لعلية عليها ع ل بعد قليل ذكرنا يا شباب كيف أصل إلى ا ل ر ض جنة الرضا لا. أول شيء أن تعلم ا ن معصابك ل ن الأمور مقدرة من الله سبحانه وتعالى الأمر الثاني أن تتخيل لو كان القدر أن المصيبة أعظم صحيح. مثل واحد فرضا خرج ولده وصار لحادث ومات الولد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 ا ن ا ظلنت أنه يعز في يعني أمه المتوفى أو في أبيه أو في كذا قلت ن عزيه في من؟ قال يا شيخ هذا الدكتور الساد في الجامعة عنده 11 ما بين الأولاد وبنات وزوجته 12 في البيت يقول فذهبوا إلى عرس في مدينة أخرى تبعد عنهم قريب من 400 كيلو والأب بقي في نفس المدينة لأن عنده شغل تبع الجامعة وتصحيحه يقول فاللي وداهم ولده عمره تقريبا 24 سنة وهم راجعون في السيارة الجمس الكبير أصيبوا بحادث وماتوا كلهم كل, كل العائلة الأم والأولاد كلهم شوف أحيانا بعض هالمصائب الآن بعض الناس ربما لا يتحمل أن يموت ولده في حادث صحيح ولا لو ولده مع أخته وماتوا ثم يموت في حادث كاد أن ينفجع شوف هؤلاء كيف حصل فأنت تخيل كيف لو كانت المصيبة ا ع ظ م يعني واحد رجع البيت وجد البيت محترق احمد الله أن أولادك لم يكونوا في البيت فاحترقوا معه لا. احمد الله تعالى على ذلك واحد فرضا فصل من وظيفته ظلما احمد الله أنك ما فصلت من وظيفة بسبب اختلاس وبالتالي تفصل وتسجن صحيح. احمد الله تعالى على ذلك واحد فرضا ولده وقع في التدخين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 يا ربي احتراق منزلي يعني دعاء الإنسان لله سبحانه وتعالى أن يكف عنه الشر قبل أن ينزل به سهل. هذا ا ي ض ا سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها <تصفيق> أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يرضون بما قسم الله تعالى لهم آمين. وبالتالي يعني نكون مؤمنين لأنه من رضي م ا قسم الله له يكون مؤمنا أنتم ا ي ض ا س ا ل و ا الله تعالى أن, يعني أن يكون ع ن أن ي ي وفقنا إلى أن نوصل الرسالة إليكم لأن الإنسان إذا لم يرضى بالقضاء والقدر فهو في الحقيقة يعني يجلد نفسه ي ج ل د ذاته ل ا ن ك لا تستطيع أنك تغير شيئا إلا يعني خاصة من المصائب التي تنزل إلا ما كان الإنسان يد في أن يغير أو يبدل فهذا إليه لكن نحن نتكلم عن المصائب التي تنزل عليه لا يستطيع أن يغير فيها شيئا فيلزمه الرضا وأن يسأل الله تعالى الأجر عليها بارك الله فيكم إلى اللقاء آخر شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على هدانا ساجرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون إن الجميع مسافرون